كان هذا مستقبل الإجار بالممنوعات بكل تأكيد كان العمل يسير على طريق كسب الكثير من المال الملايين من الجنيهات كنت متعلقا بكل هذه الإثارة المرافقة للإجار بالممنوعات كان شعوراً بأنني لا أقهر هيا يا رجل إلى أين تأخذها؟ الأمر يشبه لعبة الروليت الروسية توقفاً حيث تنتهي إلى المخاطرة بحياتك اطعن؟ يتعرض الناس للطعن والقتل وإطلاق النار وقطع الإطراف أرضا إنه قرار أندم عليه منذ ذلك الوقت وفي كل يوم ارتدت جامعة كارديف لأدرس علم الأثار ولكن سرعان ما تشتت ذهني بسبب المشاركة بحفلات تناول الممنوعات وموسيقى أسيد هاوس الصاخبة <تصفيق> <تصفيق> تراجعت دراستي وزادت مشاركتي في الحفلات مرحبا أهلا هناك العديد من الأسباب التي جعلتني أتورط بالممنوعات أثناء نشأتي اختبرت الموت كثيرا عندما كنت في الرابعة عشر مات أحد أصدقاء المقربين وفي عمر العشرين شهدت موت ثمانيات أشخاص وأدركت أن الحياة يمكن أن تأخذ منك في أي لحظة وجعلني هذا أعيش اللحظة وأصبح متهوراً مرحبا مرحبا كيف حالك؟ بدأ الكثير من الناس يسألونني ما إن كنت أستطيع الحصول على أي عقاقير عقاقير ذات نوعية جيدة وكان بوسع فعل ذلك عشرة جنيهات شكرا لك شكرا انتشر الخبر وسرعان ما أصبحت أزود الكثير من الناس في كارديف وأحيدة لك جزء كبير مني استمتع بالعمل بأكمله عمل الإيجار بالممنوعات. كان شعوراً جميلاً أن آتي إلى حفلة وأجعل الجميع متحمسين وفي مزاج جيد للاحتفال إنه بالتأكيد تأثير الأدرينالين الذي يغمرك من الأمر بأكمله البعض قال كنت تواقاً للإثارة مع حلول عام 2000 كان قد مضى على بدء بالإيجار بالممنوعات خمس سنوات وقد كسبت مبلغا جيدا من المال كما أصبح لدي نمط حياة مناسبا للأمر كلي في فنادق باهظة تكلفة وسيارات فخمة لكنني بطريقة ما أصبحت أشعر بالرضا عن نفسي بدأت أقود سيارتي مع حقيبة صغيرة مليئة بالممنوعات كما لو أنني كنت طبيبا في الحقيقة أصبحت هذه طرفة سائدة حيث قد تكون طبيب الحفلات أو شيئا من هذا القبيل ذات مساء أوقفتني الشرطة اكتشفوا الحقيقة وعثروا على خمسة ألاف حبة من العقاقير وتلك نهاية الأمر كنت في الرابعة والعشرين من عمري وقد حكم علي بالسجن لمدة خمس سنوات كان ذلك مدمرا لبعض الوقت لم أكن أريد أن أعرف أي شيء عن الممنوعات إطلاقا لكن السجن هو المدرسة التكميلية المثالية للمجرمين التقيت بالأشخاص المناسبين ماذا؟ أجل من أين حصلت عليها؟ لا لأنه التقيت مجموعات تعمل بشكل تقليدي وأي شيء لم تكن تعرفه قبل دخولك السجن ستعرفه عند خروجك من كولومبيا كولومبيا؟ لم أكن أريد تورط في الأمر ثانية لكنني أقول دوما إن بيع الممنوعات تتعلق به أكثر من تناولك لها ذات يوم قرأت بالمصادفة مقالة تصف كيف تم وضع الممنوعات في أثاث الحدائق البلاستيكية وكانت تلك بالنسبة إلي لحظة الإلهام قررت فعل ذلك بنفسي بحيث أذهب إلى المصدر مباشرة في أمريكا الجنوبية وأتخلص من جميع الوسطاء وأستورد البضاعة مباشرة إلى بريطانيا كان هذا مستقبل الإجار الممنوعات بكل تأكيد أطلق سراحي من السجن في نهاية عام 2002 بعد أن أنضيت نصف فترة الحكم التي تبلغ خمس سنوات بعد ستة أشهر سافرت جواً إلى الإكوادور عندما وصلت إلى مدينة كيتو كنت متوترا جدا لأنها كانت المرة الأولى التي أكون فيها بعيدا بهذا الشكل كان قد تم تزويدي في السجن بطريقة الاتصال برجل كولومبي كان يعرف كيف يدخل الممنوعات في المطاط كان الوضع بأكماله مشوقا حيث كنت على وشك أن أنفذ صفقة ممنوعات في بلد لا أعرفه إنها صناعة يدوية ويتحدثون لغة لا أثهمها لذا كنت قلقا جدا بعد بضعة أيام تلقيت اتصالا هاتفيا من الرجل الكولومبي يقول إن لديه خمسة كيلوغرامات من الممنوعات جهزة للتصريف وأن سيارة أجرى ستكون بانتظاري لتأخذني من الفندق كان ظلام قد حل وقد بدأ شعوري بالتوتر يزداد وأتسأل إلى إين أنا ذاهب بعد سماعي عددا لا يحصى من القصص عن أشخاص تم اختطافهم واحتجازهم مقابل دفع فدية فكرت أنني على الأرجح أدخل في موقف سيء جدا لن أتمكن من الخروج منه <تصفيق> تم إيصالي إلى منزل فتحت الأبواب المعدنية التي توصل إلى الفناء ثم انغلقت خلفي وقلت يا للهول لا طريقة للخروج من هنا الآن ادخل بينما كنت أدخل الباب استدرت وكان هناك سلاح ذو ماسورة طويلة معلقا على الجهة الخلفية للباب كبندقية أو ما شابه إذن أنا الآن في هذا المنزل مع مجموعة من الأشخاص الذين لا أعرفهم وثمت أسلحة معروضة لقد كنت متوترا للغاية بيتر. مرحبا كيف حالك؟ بخير وأنت؟ هل تعجبك كيتو؟ أجل أجل إنها مدينة مثيرة للاهتمام الرجل الكولومبي الذي تم تأمين اتصال به كان يلقب بالقائد أبعد الطاولة، لأنه كان في الجيش وقد شارك في حرب العصابات، وكان عضواً في القوات المسلحة الثورية الكولومبية. أحضر الخيمة. هي <تصفيق> بحث. أحضر خيمة كبيرة، أخرجها وفتحها وكانت تغطي الأرضية بأكملها تقريباً. انظر، شاهد هذا. تعال. في الأريكا أجل ها هو في المطاط داخل المطاط مطاط قماش الأرضية أجل تم مزج الممنوعات والمطاط الممنوعات أصبحت مطاط منتشرة في كل في الخيمة الواحدة وشرح أنه كان يحاول الممنوعات إلى مطاط والذي كان بعد ذلك يضعه في قماش أرضية الخيمة بين الطبقات خمسة كيلوغرامات. في الخيمة بأكملها وكان ذلك الأمر بنسبة إلي عمل مبتكر جدا وبدأ جيدا حقا سألت ما إن كانت الممنوعات في الداخل هناك، لأن هذا بدا أروع من أن يكون حقيقيا. أتسمح لي؟ أجل. هيا. وقلت له: هل أستطيع مضغزويتي هذه الخيمة من فضلك؟ جعلني هذا فاقدا للإحساس في فمي، وهكذا عرفت أنها كانت هناك بلا أدنى شك. هذا جيد. جعلتني فاقدا للإحساس في فمي، وقد عرفت أنها نوع جيد من الممنوعات أيضا. شعر الجميع بالارتياح وأدركنا أننا نستطيع فعل هذا بنجاح بعد يومين انطلقت إلى المطار مع خيمة التي تتسع لعشرة رجال كنت متوترا للغاية كانت الخيمة غرضا كبير الحجم جدا، لذلك قالقت من أنه سيتم انتقاؤها من قبل الجمارك. أخشى أن لديك وزنا زائدا بمقدار ستين كيلوغراما. حقا. إلا إذا كنت تريد أن تترك شيئا، ربما هذه الحقيبة. لا بأس، سأدفع تكلفة الإضافية، سأدفع، سأدفع. متأكد؟ نعم. حسنا. شعرت براحة كبيرة لمجرد إبعادها من بين يدي ووضعت على حزم فحص الأمتعة مرجح ستطلق أجهزة الإنذار لماذا قد يعيد رجل خيمة تتسع لعشرة رجال معه؟ كنت متوترا جدا وأنا أنتظر الصعود على متن الطائرة أنتظر وأنتظر عندما أقلعت الطائرة شعرت بالراحة لأننا ابتعدنا بعد رحلة مرعبة وطويلة هبطنا في مطار هيثرو في لندن وأثناء وقوفي في الطابور لأمر عبور أمن ضبط الحدود لاحظت أن أحد ضباط الجماركي كان ينظر إلي بشكل مريب وعرفت في تلك المرحلة أنه سيتم القبض عليه. التالي هل أستطيع أن أرى جواز سفرك سيدي؟ شكرا لك. تفضل معي. وقلت هذا رائع. بدأنا ثانية. لم تكن تلك الرحلة عملا حذقا حقا. وهي ذهب تاجر ممنوعات قد تم إطلاق سراحه حديثا إلى بلد بالقرب من كولومبيا. وتساءلت هل أحضروا الخيمة من مكان فحص الأمتعة؟ من هنا وبالتأكيد كانت هناك كان الأمر مقلقاً ولم يكن شعوراً جيداً على الإطلاق ارتفعت نسبة الأدرينانين لدي وتسارع الضربات قلبي بشدة إنها خيمة كبيرة بالنسبة إلى شخص واحد لقد وجدتها في مجرين في كيتو كانت رخيصة الثمن وبدت صفقة جيدة حاولت الحفاظ على هدوء قدر المستطاع ولا أرمش بعيني كثيرا وألا أنظر بعيدا أو ألمس أنفي أو أي من علامات الكذب النموذجية تلك حاولت الحفاظ على هدوئي بينما كانت ركبتي ترتعيشان وبدأت الشعور بالضعف وضبطت هذه الحقائب بنفسك؟ أجل أتحمل أي شيء من أجل أي شخص آخر؟ لا انتظر لحظة تدفق الأدرينالين في جسدي لكن من المؤكد أنهم كانوا يبحثون عن مسحوق أو حزم من الممنوعات أو أكياس من الممنوعات أو شيء أبيض ذو بنية مسحوقة على أي حال هذا هو الاختبار إن نجح الأمر فسنعرف حينها أنه ناجح وإن لم ينجح سأدخل السجن لوقت طويل جدا حسنا يمكنك الذهاب خذ حقائبك وقلت له حقا أنت متأكد؟ وقال أجل يمكنك الذهاب سرت إلى الجمارك وعبر ممر لا شيء للتصريح عنه ثم في تلك المرحلة كانت نسبة الأدرينالين عالية جدا كان ذلك مذهلا كان شعوري بأنني لا أقهر شعورا رائعا اعتدت جدا على هذا أنذاك وكان ذلك ضوءاً أخضر بالنسبة إلي لا مجال لتراجعي في تلك المرحلة بعد تلك التجربة الأولى قمت باستئجار مهربين ليحملوا الخيام. أجل مرحبا ديف أجل موعدنا قائم لهذه الليلة كنتم مصراً على ألا يكون لديهم سجل إجرامي متعلق بالممنوعات وعلى أقل قدر من الارتباط به بعض الناس كانوا يفعلون هذا ليكسبوا مالاً إضافياً من أجل عائلاتهم وبعضهم فعلوا هذا لسداد الرهن العقاري وكنت أحضر خيمة واحدة فيها بين ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات كل شهرين إذا قمت بإلقاء نظرة حولك في المطار فإن هؤلاء الأشخاص سيكونون الأقل إثارة للشبهة على أنهم مهربون كمدير بنك سابق يبلغ من العمر سبعين عاماً يحضر الأشياء من أجلنا استأجرت شقة في أيدنبرغ وأقمت مختبراً لمعالجة الممنوعات فيها وظفت كيميائيين كولومبيين عاملاً مع رجل حرب العصابات في الأدغال حيث كانوا يعالجان أطناناً من الممنوعات ينقع القماش في محلول مركز لسحب الممنوعات منه ثم يبخر ذلك المحلول المركز بأكمله مما يبقي على مسحوق الممنوعات ومن ثم يجب إعادة طحنه وذلك لتحقيق أقصى قدر من الربح كنا نستخدم طواحين القهوة لخلط قطع الممنوعات فيها كان غبار الممنوعات ينتشر في كل مكان وكان ينتهي بنا المطاف ونحن نشعر بالحماس من المسحوق الذي كان ينتشر في الهواء ويدخل عبر جلودنا يتطلب الأمر من يومين أو ثلاثة حتى نقوم بكل شيء بشكل مناسب وبسرعة كبيرة يصبح لدينا كيلو جراما جديدا الذي يفترض أن يكون ممنوعات نقية كنا نكسب 150 ألف جنيه من كل خيمة كان العمل يسير على طريق كسب الكثير من المال ملايين الجنيهات طوال الوقت الذي كنا فيه نقوم بعمل هذا لم يتم اعتقال أحد وقد كنت فخورا بذلك في الواقع كنت سعيدا مع حلول ربيع عام 2005 كان قد مضى على عملي بالإيجار بالممنوعات سنتين تقريبا من دون أي مشاكل لماذا لا تشتري سيارة مكشوفة لم أخبر صديقتي نكي أي شيء عما كنت أفعله كان ذلك أمراً صعبا يشبه الأمر اعتيادك على فعل شيء مثير للحماس حيث تبحث دوما عن شيء أكبر ومثير أكثر بكمية أكبر أنا أحبك كنت أشك في ذلك ربما كنت تحت المراقبة وخاصة بسبب خلفيتي وماضي ولكنني أعتقد أنني غضت النظر حقا وحاولت أن أتجاهل المخاطر أجل بالطبع سنفعل ذلك ذات ليلى اتصل بي الكيميائيين آسف عزيزتي اتصال من العمل حسنا سأعود وقال نعتقد أننا مراقبان ثمت رجل ومرأة في سيارة يستمران بالنظر إلينا حسنا سأتي حالا أين هما؟ هل هما في الخارج الآن؟ أجل ادخل حسنا ابتعدي ابتعدي عندما وصلت وألقيت نظرة سريعة من النافذة كان الاثنان ينظران باستمرار إلى الشقة منذ هما هناك؟ منذ نصف ساعة قلت أجل إنهما من الشرطة بكل تأكيد في حال دخلت الشرطة من الباب في ذلك الوقت سينتهي بي الأمر في السجن ضع هذا واترك كل شيء وانزع في العمل هيا بنا لم أرغب في البقاء هناك لوقت طويل لنترك هذه هنا لكنهما تحدثا عن شيء ما أنتما ماذا تفعلان تعالي معي هيا أما مهم ممنوعات تبلغ قيمتها مئتا ألف جنيه وهما على وشك المغادرة وتركها كان من المستحيل أن يفعل هذا أنا ذاهب سأتصل بكما في الصباح حسناً؟, حسنا قرر البقاء ورحلت أنا في الصباح التالي بعد نوم ليلة متقلب جدا حاولت الاتصال بهما هيا هيا هيا هيا هيا كانت جميع هواتفهما مغلقة أجيبا أجيبا وقلت حسنا هذه لست إشارة جيدة يا للهول تم العثور على مصنع ممنوعات كبير بعد مداهمة شقة في المدينة تم اعتقال شخصين من الجنسية الكولومبية التغطية الإخبارية التي حصل عليها الأمر كانت لا تعقل المختبر كان قادراً على إنتاج ممنوعات بمئات ألاف الجنيهات لم يتم ذكر اسمي في التقرير الإخباري لكنني عرفت أنه لن يطول الوقت قبل أن تأتي الشرطة في طلبي انتهت اللعبة كان علي أن أهرب كان يجب علي أن أغادر البلاد وأختفي لبعض الوقت تم تهريب إلى فرنسا حرفياً، وفي صندوق سيارة مرسيدس من قبل رجل تركي كان عضواً في المافيا التركية. <تصفيق> بعد بضعة أسابيع من الهرب، جلست وسط فرنسا من دون أن أفعل أي شيء. تلقيت اتصالاً من القائد في الإكوادور. كانت لديه خيمة جاهزة وتحوي على كيلوغرامين فقط. في هذه المرحلة ربما كان علي الاستسلام والتوقف عن القيام بهذا العمل وقول إن هذا يكفي لكن مرة أخرى لم أفعل كان ذلك بسبب الرغبة بالشعور بالإثارة والحماس لقد كان من الصعب أن أتوقف عن القيام بذلك وألا لا أفعل أي شيء الأمر خطير لكنني قلت ستكون آخر مرة إنه قرار أندم عليه في كل يوم منذ ذلك الوقت في كل يوم عندما وصلت إلى كيتو أخذت سيارة أجرى إلى الفندق في اليوم التالي أحضرت الخيمة من القائد عندما عدت إلى غرفتي كانت صديقتي ناكي هناك بانتظاري عجبتني الورود ما الذي تفعلينه هنا؟ ركبت رحلة الباكرة افتقدتك كثيراً لم أتقل الانتظار. لم أكن قد رأيتها منذ شهر ربما أو أكثر لأنني كنت هارباً في فرنسا لذا قررت أن أطفع لها ثمن الرحلة لتأتي ما رأيك بالغرفة؟ وأوريها البلد أحببتها كثيراً حقاً؟ أرأيتي شرفة؟ اخرجي اخرجي. ثم تقفل كانت تعرف أنني بعت بعض الممنوعات لكنها لم تكن تعرف أي شيء عن الوزن البضاعة أو كمية المال التي كسبتها أبقيتها خارج الأمر قدر الإمكان كنا معاً منذ عدة سنوات في تلك المرحلة لذا كانت مهمة بالنسبة إلي في ذلك المساء أخذتها إلى مطعم جميل كانت تلك المرة الأولى التي تخرج فيها نيكي من أوروبا لذا كان الأمر حدثا هماً بالنسبة إليها أجل، ثم تبركين خلال العشاء كنت أتحدث إليها بشأن ما كنا سنفعله في الأسبوعين القادمين ونخطط للرحلة منتجع صحي، حممات الينابيع الساخنة أجل وبعد وقت قصير دخل رجل أوروبي إلى المطعم وجلس على مسافة طويلة منا. أنظر إلى الثلج على القمة كان أمرا رائعا وقد كان المطعم فارغا تقريبا وكنت أنظر إليه وأفكر هذا الرجل يبدو غريبا بدا وكأنه كان يسترق السمع على المحادثة التي كانت تجري بيننا أنا ونيكي تأثيرات مختلفة من الطابع الأوروبي وهناك تأثير الإسباني والفرنسي عندما نظرت إلى هناك وتلاقت عيننا لبرهة وجيزة أخذ لأي الطعام وبدأ يقرأها، لكنها كانت مقلوبة نظرت إليه للحظة وأنا لا أصدق إلى حد ما عرفت أنه سيتم اعتقالي عاجلاً أم أجلاً لا أعلم إنه يبدو جيداً شعرت كأنني أقود سيارة باتجاه جدار حجري بسرعة 160 كيلومترا في الساعة وقدمي تضغط على دواسة الوقود لم أكن قادراً على إبعادها لقد كان ذلك مسارا تصادميا مرحبا ليلة سعيدة ثم عدنا إلى الفندق الغرفة واحد عندما طلبت مفتاح غرفتي حدقت الفتاة مباشرة إليه. الأمر الذي كان غريبا جدا هل ذهبتم إلى أرخبي لقلب لا عسنا عليكم أن تذهبا يجب عليك الذهاب الآن شكرا ثم تشيء يصدر رنينا في ذهني كان هناك صوت جهاز إنذار ينطلق لم أتمكن من تحديد موقعه في الطريقي إلى الأعلى كانت نيكي تضحك وتمزح كانت سعيدة بعد أن تناولت بضعة كؤوس من الشراب نستطيع الذهاب إلى أرخبيلي غالاباكوس؟ أجل هل هو مكان بعيد؟ هل سنذهب بالطائرة؟ سرنا في الممر باتجاه الغرفة نستطيع ذهب بالطائرة؟ عندما أدرت المطبضة لمحت شيئا في رؤية المحيطية كانت هناك حركة وكان هناك رجال يهجمون علينا توقفا الشرطة انبطها أرضا إن شعرت بالهلع يجتاحني خلال اللحظات كانوا قد أمسكوا بنا ادخلي لا. تحركي لا تلمسها اجلس عني. اجلس ادخلي لا تلمسها لا تلمسها ادخل يديك, يديك. هيا حسنا ارفع حسناً. يديك حسنا حسنا <تصفيق> توقف عالمي بأكمله بدأت أستوعب حقيقة ما يجري بسرعة ارتفع الأذرينالين لدي شعرت بالغثيان بعض الشيء وقد جف لعابي خلال وقت قصير أخرجوا الخيمة مؤكد أنهم كانوا في الغرفة بينما كنا نتعشى خارجا حسنا لم يفتشوا أي مكان آخر بل أخرجوها مباشرة من الخزانة وقالوا انظر إلى هذا انظر ماذا وجدنا ما هذا؟ إنها خيمة أجل نعرف ونعرف أنها مليئة بالممنوعات لا أعرف ما الذي تتحدث عنه استمريت بالتظاهر بأنني لا أعرف شيئا عن أي ممنوعات إنها مليئة بالممنوعات أتيتم, أتيتم إلى هنا مليئة بالممنوعات إننا و... نعرف ذلك أصروا على أنهم يعرفون ما يوجد في داخلها لذا من الواضح أن شخصا قد أخبرهم بذلك عثروا على 25 ألف دولار نقدا انظروا إلى هذا المال لذا فكرت أستطيع على الأقل محاولة عرض رشوة عليهم لأخرج من هنا لذا قلت لهم اسمعوا ألا يوجد طريقة لحل هذا الأمر ألا يوجد تسوية معينة يمكننا التوصل إليها وكنت أقوم بإيماءات معينة لم تعثروا على شيء هنا لقد أثرتم على خيمة اتفقنا؟ لم تعثروا على أي ممنوعات لا شيء لديكم 25 ألف دولار مقابل ساعة المبلغ لكم إنه مني إليكم اتفقنا؟ هل تفهمون؟ نحن من الشرطة الإكوادورية مفهوم؟ لا نريد مالك. لك لنفسي أتمزيحني؟ جوانزاليس ضع الأصفاد يا للهول لم يكن هذا عاديا انهض حسناً،, حسنا أعني أنهم مشهورون جدا بأنهم فاسدون ويأخذون الرشاوي اسمطي لم أفعل شيئا ثمت شخص آخر مسؤول عن هذا لذلك خمنت على الفور أنها لابد أن تكون الشرطة البريطانية تقدمي هيا هي. حسنا حسنا هيا إلى أين تأخذونها لا ستذهب معي المدهمة التي حصلت في إدنبرغ وصلت إلي حقا لقد انتابني شعور مريع وكبير بالذنب لأنني وضعت في هذا الموقف أقصد لم يكن قد مضى على وجودها في هذه البلد سوى بضع ساعات ولم تكن متورطة بأي شيء وقد تم اعتقالها كيف سأخرج من هذا الموقف وكيف كنت سأتمكن من إخراج نكي؟ تم أخذنا عبر ممر إلى زنزانات الاحتجاز وضعوني في وحدة ووضع نكي في الزنزانة المقابلة عندما يتم أخيراً اقفل ذلك الباب خلفك ينتابك شعور غريب جدا إنه شعور بالهزيمة المطلقة والعجز وعدم السيطرة على مصيرك كان بوسع سماعها تنتحب وقد كان من الصعب تقبل هذا لأنه لم يكن بوسع القيام بأي شيء نكي كانت تزال مصدومة وما زالت لم تستوعب ما قد حدث أو ما كان يحدث نكي. هل أنت بخير؟ هل هذا صحيح؟ ما يقولونه؟ أخبرني وحزم هل صحيح أنك تهرب الممنوعات؟ إنه ليس أخبرني وحزم الأمر معقد كثيرا كان يجب علي أن أقول إن جزءا مما يقال كان صحيحا أنا آسف عزيزتي، لقد فطر قلبي. شعرت بالسوء الشديد لأنها محتجزة في زنزانة سجن بعيدا جدا عن الوطن. انهضى هذا بعد عدة أيام نقلنا إلى السجن الرئيسي. هيا، تحركي. يوجد سجون منفصلة لكل من الرجال والنساء لذا كانت ستذهب فجأة ولم تكن لدي أدنى فكرة متى سأرها مجدداً أو إن كنت سأرها مرة أخرى آسف ما الذي فعلته؟ آسف. آسف. آسف لم تكن هناك أي طريقة أستطيع حمايتها بها لقد كنت قلقاً جداً حيال كيف ستبلي لا أستطيع التحمل بل تستطيعين انظر إليه الأمور بخير تحركي هيا <تصفيق> أنا خائفة كنت محطما وكنت أبكي لذا لقد كان ذلك صعبا تقدم السجن الذي تم وضعي فيه كان معروفا أنه رابع أخطر سجن في قارة أمريكا الجنوبية بأكملها محاطاً بجدران عالية يعلوها أسلاك شائكة وفي المساحات الفاصلة يوجد رجال الشرطة يحملون بنادق M16 ولديهم أوامر أن يطلق النار ويقتلوا أي شخص يحاول الهروب إنه أجنبي. سمعت معظم أنواع القصص عن السجن وكيف أنه أسوأ مكان على وجه الأرض يتعرض المرء فيه للطعن والقتل وإطلاق النار وقطع الأطراف والحرق إنه مريع تحسب أهلا بك معنا أهلا يجب أن نرحب بك بطريقتنا كان السجن يشتهر بأنه يقع تحت سيطرة المجموعات الغير قانونية وفاسد تماما انظروا كان حرس سجن يقومون بما يريدونه أفراد هذه المجموعات ويحضرون الممنوعات والأسلحة والشراب أي شيء يحتاجون إليه لأنهم إن لم يفعلوا سوف يتم قتلهم ابتعد عن نريد ترحيب بك يا رجل لم يكن هناك أي إحساس بالأمان أو السلامة على الإطلاق لدينا ضيف جديد انظروا إلى هذا الأجنبي كان السجناء متهمين بجميع أنواع الجرائم تتراوح بين السرقة والسرقات الخفيفة إلى القتل وأيضاً الاعتداء أهلا بك أخذت إلى زنزانتي والرجل الذي كان هناك شرح لي أن بإمكاننا قفل الأبواب من الداخل كان هناك فتحة مراقبة للتأكد من أنه ليس هناك من يحاول قتلنا كان عالما فضويا مقلوبا رأسا على عقب. لم يمض على وجودي في السجن وقت طويل عندما سمعت فجأة صوت جلبه كان هناك حجد المحيط. كان ذلك مشهدا مريعا جدا اطعنه بقوة هيا. هيا اظنه كان يوم أحد كان يوم الزيارة حيث كان يوجد عائلة هناك في زيارة أقربائهم افعل ذلك بقوة هيا هيا وكان هناك الرجل الذي يتعرض للطعن من قبل سجين آخر بسكين مطبخ أطعن. طعنه بشكل متكرر بينما كان منهارا في بركة من دمائه شعرت بالسوء وأنا أقف هناك وأشاهد الرجل لكن لم يكن هناك ما يمكنني فعله إن تورطت بالأمر سيقوم أولئك الرجال بقتلي كان المشهد الأكثر إثارة على الإطلاق كان هناك أولاد يركضون عبر الدماء متجهين إلى أمهاتهم وهذا الرجل يتعرض لطعن حتى الموت أمام الجميع افعل ذلك بقوة هيا أحسنت؟ أجل أعتقد أنه مات أحسنت يا صديقي رائحة الدماء شيء لن أنساه أبدا ورائحة الحديد المنبعثة وكأنني أستطيع تذوقها في فمي الآن أجل كان ذلك مريعا فحسب كانت صرخة يقظة مرعبة لم أعرف كيف سأنجو في مكان كهذا حيث الحياة لا تسوي شيئا حصلت على رقم هاتف نكي في سجن النساء واجهت صعوبة في التأقلم مع وجودها في السجن بعيدا جدا عن الوطن والعائلة الأمور على ما يرام أعتقد أن ذلك كان شعورا قاهرا بالنسبة إليها أجل أنا آسف كانت بريئة ولم يكن لها أن تكون هنا حسنا مكتوب هنا أنا بيتر تريتون وأنا أخبرتني محاميتي أنني إن أردت أن يطلق سراح نيكي علي الاعتراف بالذنب بالكامل لذا وقع واكتب تاريخ هنا كان من الصعب جدا معرفة أنه سينتهي بي المطاف بالحصول على العقوبة القصوى كنت سأفعل كل ما كان يتوجب علي فعله لإخراجها هذا ذنب بالكامل بعد أربعة أو خمسة أشهر تم إطلاق سراحني أخيرا حكم علي بالسجن لاثنتين عشرة سنة الأمر الذي كان صعبا لأناثنتين عشرة سنة هي وقت طويل كان أمامي فترة حكم طويلة الأمد وكنت بحاجة إلى المال لأنجو تحتاج إلى المال من أجل كل شيء الطعام، الشراب، الهواتف المحمولة والسجائر بشكل أساسي أي شيء تريده تفضل الطريقة الأكثر وضوحاً للحصول على المال هي ببيع الممنوعات المشكلة التي كانت موجودة أن هناك مجموعتان مسلحتين بشدة تسيطران على تجارة الممنوعات لذا فالطريقة الوحيدة للقيام بهذا هي أن أنخرط معهما دعه يطرح الأسئلة وأنت أجب فقط اتفقنا؟ أجل تم أخذه للقاء جاتو، وهو رئيس إحدى المجموعتين صديقي بيتر الشخص الذي أخبرتك عنه مرحبا ادخل كانوا أعضاء في مجموعة الاحتكار الكولومبي اجلس يسيطرون على تجارة الممنوعات هذا صديقي وهم أشخاص لا يجب العبث معهم حقا نستطيع إحضار الممنوعات من مزرعتنا في كولومبيا سمع الكولومبيون أنني كنت على علاقة طيبة مع كثير من الأجانب في السجن واعتقدوا أنني سأكون شخصاً مناسباً لأبيع الممنوعات من أجلهم هل نستطيع الوثوق بك؟ أجل يمكن كذلك لا تخيب أملي كنت متوتراً بعض الشيء لأن الجميع قد قالوا لي منذ اليوم الأول لا تتورط في تجارة الممنوعات لأنها تنتهي بإثارة المتاعب لكن هذا كان أكثر ما أجده لذا طبقت مبادئ عمل السابقة في هذا وفعلت الأمر نفسه بالضبط أهلاً بيت مرحبا أدخل كان هناك الكثير من الأجانب في السجن وكانوا أكثر المستهلكين للممنوعات ماذا لديك اليوم؟ مادة جيدة 8 الجرام 10 دولارات استمتعت بالقيام بهذا أعجبت؟ أجل 10 دولارات أبقاني هذا منشغلاً كان شيئاً أقوم به في النهار شكراً انتبني شعور جيد حسناً وداعاً وداعاً يا رفاق الأمر أشبه بلعبة الروليت الروسية تنتهي إلى المخاطرة بحياتك لقد كان التوتر يزداد بين المجموعتين منذ بعض الوقت المعكرونة. حاولت أن أكون ودودا مع أعضائي كلتا المجموعتين حتى لا يقوم باستهدافي. طبق كبير لأجل جاتو. جاتو كما تعرفون هو القائد. كان يحب الطعم الإيطالي بشدة، فعرضت عليه طبق المعكرونة بصلصة البولونيز. بينما كنت أسير آخذا الطبق باتجاه غرفته، لاحظت أنه لا يوجد العديد من الأشخاص في أرجاء الجناح. لا أعلم. لم أشعر أن الأمر طبيعي وكأن المكان أشبه بمدينة أشباح فقد كان هادئا على غير العادة في نهاية الجناح كان هناك مجموعة من أفراد المجموعة الأخرى مجتمعين ويجرون نقاشا ما وبدأ أمراً منذرا بالسوء أيضا قرأت الباب لأعطي جاتو طبق الطعام بيتر جاتو مهم. ماكرونا وكان هناك صوت انفجار عال بشكل لا يصدق شعرت وكأن ذلك كان داخل أذني ولقد رأيته يتعرض لطلق ناري وكانت الطلقة قد اخترقت جبهته مباشرة وخرجت من مؤخرة رأسه ارتفع الأدرينالين لدي وهربت من دوني حتى أن أنظر إلى الوراء عائدا إلى زنزانتي كان هناك أصوات إطلاق نار بدأ وكأنها تأتي من جميع أرجاء الجناح اختبئ خلف الجدار سمعت الطلقات تصيب الجدار وأشياء تضرب بابي ووقفت هناك وأنا أحمل سكين مطبخ كبيرة أصيب غاتو كان هناك صخب كبير في الخارج لقد كانت منطقة حرب يوجد إطلاق نار كثيف فجأة سمعنا صوت أجهزة اتصال الشرطة أطلق النار تنح جانبا وكن حذرا ليكون <تصفيق> صادقا كنت أكثر قلقا وخوفا مما سيحدث عندما تأتي الشرطة انتبه ألا يصيبك كانوا قسا كانوا يقومون بضربنا وغالبا من دون سبب <تصفيق> بدأوا يسرقون على الجميع لينبطح أرضا من هنا بينما كنت من نظرت إلى الأعلى قليلا بينما كانوا يجرون غاتو لقد تمكنت من رؤية وجهه الذي كان مخيفا مشهد لن أنساه أبدا الرائحة الصوت وكل ما يتعلق بما يحدث لقد كانت لحظة حقيقية في مدة الحكم بأكملها أذكر أنني نظرت في مرآة وكنت كأنني أرى شخصاً آخر ينظر إلي شخصاً لم أميز حقاً في تلك المرحلة قررت أن علي تغيير حياتي توقفت عن بيع الممنوعات وقدمت استئنافاً للحصول على إطلاق سراح مشروط كنت مصراً أنني سأخرج من هناك بطريقة أو بأخرى أردت العودة إلى الوطن ورؤية عائلتي أجل فطيرة التفاح والمنزل أردت ذهب إلى المنزل وحسب مرحبا إن نبأ مرض والدتي أتى بشكل مفاجئ جدا أعني لم تكن في صحة جيدة منذ عدة سنوات أعيد ما قلته أخبروني أنه تم نقلها إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية تمكن الأطباء من إنقاذها لكنها في حالة غيبوبة ولا يتوقعون أن تعيش أكثر من يومين أو ثلاثة الأمر الذي كان أعني أن ذلك كان أسوأ مخاوفي أسوأ كوابيسي وهو وفاة أحد أفراد العائلة بينما أنا في السجن تمنيت طوال العطة الأسبوعية أن تتمكن من تجاوز الأمر تلقيت اتصالا من والدي يقول إنها قد توفيت حقاً. كل ما أردت فعله كان المساعدة في الاعتناء بها وفي النهاية قمت بالعكس تماما بعد وقت قصير من موت والدتي اكتشفت أنه تم رفض طلب إطلاق سراح المشروط، وأنني الآن يجب علي أن أمضي خمس سنوات أخرى في السجن، إضافة إلى السنوات الست التي سبقا وأمضيتها. كنت متأكدا تماما أنني سأخرج في هذه المرحلة. كنت أتمكن من تذوق طعم الحرية، وفجأة أغلق الباب في وجهي. لم أرى سببا. للعيش في تلك المرحلة كانت لدي الكثير من مشاعر الندم لأنني فعلت ما فعلته والتسبب بالأذى الذي سببته تأثير بعض الممنوعات التي بعتها على الناس من ناحية الصحة العقلية وكل ما يتعلق بالأمر أجل لم يكن ذلك جيدا اختفى الأمل بالكامل لم أرى مستقبلا لنفسي إطلاقا لذا كانت تلك أياما مظلمة جدا لا أستطيع وصف كيف من تجاوزها أتساءل غالبا ما إن كانت هناك نوع من القوة أو ما شابه تنظر إلي وترشدني خلال الأمر بأكمله وأنه ثم سبباً ما لبقائي على قيد الحياة في شهر نوفمبر من عام 2014 بعد أكثر من تسع سنوات بقليل في السجن في الإكوادور قيل لي أخيراً أنني سأذهب إلى الوطن كان سيتم ترحيلي لأكمل ما تبقى من عقوبتي في بريطانيا قريباً من عائلتي أذكر الابتسامة على وجهه، تلك الابتسامة التي لا يمكنك التوقف عن فعلها إنه أمر مستحيل جسدياً بعد أن مررت بالكثير من الموت والمجازر والفوضى وجرائم القتل كان خروجي من ذلك المكان حياً أمراً لا يصدق أندم على كثير من الأشياء التي فعلتها والألم الذي سببته لعائلتي ووالدة التي لم التي لم أصلح الأمور معها قبل وفاتها. أنا بالتأكيد رجل مختلف عن الشخص الذي كنت عليه عندما تم أخذي إلى ذلك السجن. لقد كنت متعلقا جدا بكل هذه الإثارة وكل الحماس المرافق للإتجار بالمنوعات كما أن الرغبة في فعل ذلك دائما موجودة. إذا أردت الإجابة على الهاتف، فبإمكاني ذلك، ولكن هل سأفعل؟ لا، لن أفعل لقد اكتفيت من نمط الحياة هذا وأنا راض بأن أكون سعيداً وحراً أنا محظوظ لأنني حي